الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح مقدمة أبي عبد الله محمد بن أجروم وفي هذه الدروس المقبلة ان شاء الله عز وجل تكون هناك مراجعة سريعة على ما سبق دراستك، فان كان هناك فيما مضى شيء غير واضح شيء غامض فلا باس من اعادته وهذا افضل نعم أن تكون بمعنى صاحب ذو أن تكون بمعنى صاحب ذو مال أو صاحب مال ذو بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس إلى اسم جنس يعني مال علم فضل أدب خلق إلى آخره أما أن تضاف إلى اسم وصف فلا يعني لا نقول ذو عامل ذو عامل إنما ذو عمل تضاف إلى اسم جنس أو تضاف إلى مصدر إنما اسم مشتق ذو عامل أو ذو معمول فلا شرطها إذن أن تكون بمعنى صاحب الشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس اسم الجنس، واسم الجنس مثل المال العلم الخلق أو المصدر أو المصدر تعرف ايه اسم الجنس بخلاف اسم المشتق الاسم المشتق ما أخذ من الفعل اسم المشتق ما من الفعل ها؟ فدل على فاعله أو مفعوله أو على فاعله على سبيل المبالغة إلى آخره أو مكان الفعل أو زمان الفعل هذا كله كله مشتق مأخوذ من الفعل إنما عمل مصدر فضل مصدر لما نقول مال اسم جنس وهكذا واضح طيب عالميه نعم طيب يعني فتحت الباب بالاسماء الخمسه فنذكر الدرس سريعا ثم نذهب الى الممنوع من الصرف الاسماء الخمسه هي خمسه اسماء تعرب اعراضا فرعيه إعراباً فرعياً فرفعها بالواو نيابة عن الضمة ونصبها بالألف نيابة عن الفتحة وخفضها بالياء نيابة عن الكسرة الأسماء الخمسة خمسة أسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وهذه الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال ولها شروط عامه ولبعضها شروط خاصة شروط عامة في كلها أن تكون مفردة غير مثناه ولا مجموعه فلو ثنيت فإنها تعرب إعراب المثنى، لو جمعت فإنها تعرب إعراب الجمع الشرط الأول أن تكون مفردة الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة أن تكون مكبرة لا تقل أبي أو اخي في تصغير أب أو أخ مفردة مكبرة مضافة أن تكون مضافة لو قطعت عن الإضافة فإنها تعرب بالحركات هذا أخ طيب وله أخ أو أخت رفعا بالضم إذن مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم تضاف إلى غير ياء المتكلم لو استوفت هذه الشروط فإنها ترفع بالواو. إني أنا أخوك. إني أنا أخوك. خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو. وابونا شيخ كبير. أبو مبتدا مرفوع علامة رفعه الواو. وإنه لذو علم. خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو. وتأتي منصوبة وإذا نصبت تنصب بالألف إن أبانا لفي ضلال مبين إن أبانا يا ذا القرنين يا ذا منادى مضاف منصوب علامة نصبه الالف وإذا جرت خفضت كان خفضها بالياء نيابة عن الكسرة اذا استوفت الشروط ترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء ويشترط في الاسم فو ان يخلو من الميم فتقول فو في الرفع فوك وفي النصب فاك وفي الخفض فيك وفي الخفض فيك أما لو جاء بالميم فإنه يعرب بالحركات الظاهرة فامك فامك فامك لا بالألف والوا والياء وإنما بالفتحة والضمة والكسب وذو إضافة إلى ما سبق مشترط أن يكون بمعنى صاحب لأن كلمة ذو عند بعض العرب اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى التي عند قبيل الطي العربية فيجعلون كلمة ذو بمعنى الذي أو بمعنى التي أما هنا في الأسماء الخمسة فهي بمعنى صاحب لا بمعنى الذي ولا بمعنى التي وإنما بمعنى صاحب ذو علم يعني صاحب علم. هذا بالنسبة للأسماء الخمسه فمن باب المراجعة نذكر بعض الشواهد على ورودها في القرآن أو في السنة شواهد على الأسماء الخمسة من القرآن أو السنة حال رفعها أو نصبها أو خفضها نعم وكان أبوهما صالحة أين الاسم؟ ابو إعرابه اسمه كان مرفوع علامته رفعه وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم خمس. نعم. من ذا؟ من ذا؟ مثل ماذا؟ ماذا؟ هنا تدخل مع ما فتركب معها فهي اسم استفهام او تكون موصوله والذي بعدها بدل منها فذا هنا خرجت عن الأسماء الخمسه هنا مبنيه ولو كانت كما تقول لكلنا من منذ لأن مبتدا وذو خبر فترفع بالواو انما انت تقول ايه منذ اسم إشارة أو اسم استفهام مع من أو اسم موصول ويأتي بعده الذي بدل منه ثلاثة عربات خلينا في الله ذو بمعنى صاحب يا سلطان نعم نعم أحقا ما يقول ذو اليدين فقال رجل يقال له ذو اليدين نعم هنا مرفوع نعم ويسألونك عن ذي القرنين أين الاسم ذي ما إعرابه مخفوض بعد عن وعن حرف خفض وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخامس طبق الشروط على كلمة ذي شروط العامة والخاص مفردة جميل مفردة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم ثم هنا هنا بمعنى صاحب تفضل بمعنى صاحب وهنا مضافة إلى اسم جنس قرن لو لو ثنيت فقلت في قرنين او ذي القرنين او ذي قرون لا إشكال اسم جنس ها نعم نعم من احق الناس بحسن صحابتي فذكر الأمة ثلاث مرات ثم قال ثم ابوك ابوك هنا معطوف على أم الأولى وأم مبتدا أمك أحق الناس بحسن الصحاب ثم الأم ثم الأم ثم أبوك معطوف مرفوع على مرفوعي الواو نعم ليبلغ فاهو ليبلغ الماء فاهو وما هو ببالغه ففا هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف نعم طب ان اباها ماشي وأبا ماشي انما اباها الثانيه دي بقى تيجي ازاي وابا ها فهذا جمع بين اللغتين لغه الاسماء الخمسه ولغه القصر على الالف إن اباها وأبا أباها نعم إن يا أبانا هذا منادى مضاف منصوب علامة نصبي الأل نعم ارجعوا إلى أبيكم مجرور بعد الى وعلامة جر الياء نعم وأبونا مبتدا مرفوع علامة تفعيل واو نعم ها إن إيه؟ إن له أبا شيخا كبيرا هذا من الأسماء الخمسة هذا عن الاضافه فمنصوب علامة نصبه فتحة ها؟ إنما بعده فأرسل معنا أخانا هذا مضاف إنما إن له أبا اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة هو اسم مفرد نعم ومكبر وغير مضاف ما فيش إضافة طيب لا ليس من الأسماء الخمسة هو اسم إن نعم وليس من الأسماء الخمسة لماذا؟ لماذا؟ لا نالم يضاف نعم حتى ما تجعل في في امراتك نعم مجرور بالياء بعد فيه و علامه جره الياء نعم ابوك فلان مبتدا طيب قل يا ابا صالح ابا صالح اول قوم يا ابا تراب منادى مضاف منصوب علامة منصبلة هذا يكفي في باب الأسماء الخمسة وقد وردت الأسماء الخمسة في القرآن إلا حما إنما أبو أخو فو ذو وردت في القرآن أما حموك حموكا وحماك فلم يرد في القرآن بعد ذلك السؤال عن الممنوع من الصرف والصرف هو التنوين الصرف هو التنوين والأصل في الأسماء أنها مصروفة أي منونه لأن التنوين من علامات الأسماء تنوين من علامات الأسماء ولكن هناك بعض الأسماء لعلة منعت من هذا التنوين علة منعتها من التمكن في الاسمية غير متمكنة في الاسمية فمنعت من التنوين فترفع بالضمة من غير تنوين وتنصب بفتحة من غير تنوين وتخفض بفتحة من غير تنوين لو كانت متمكنة من الاسمية لنونت كما نون باقي الأسماء ولا خفضت ولا خفضت بالكسرة كما هو الأصل ولكن لعدم تمكنها منعت من التنوين وخفضت خفضت هذه الأسماء هذا الدرس الممنوع من الصرف خاص بالأسماء لأن الصرف من علامات الصرف التنوين والتنوين من علامات الأسماء فهذا درس خاص بالأسماء الاسماء التي تمنع من الصرف على ضربين على ضربين ضرب نوع يمنع لوجود علتين ونوع يمنع لوجود عله نوع يمنع لوجود علتين ونوع يمنع لوجود عله واحده الذي يمنع لوجود علتين عله معنويه أن, أن الاسم علم أو وصف الاسم علم علم يعني ما يسمى به الإنسان أو المكان أو الزمان علم عليه أو وصف هذه علة معنوية ثم يكون مع هذه العلة المعنوية علة لفظية أن يكون الاسم أعجمية يعني في الأصل لم يكن في لغة العرب ولكن دخل كلام العرب وتكلم العرب به أصله أعجمي أصله أعجمي يعني ليس له جذر في أصول العربية اصول الكلمة ليس له جذر فرعوي ما معنى في لغة العرب حاكم مصر ولكن هل الفاء والراء والعين والنون هذا الوزن من أوزان العرب فرعون ليس من أوزان العرب ولكن دخل في كلام العرب فله حكم كلامهم ولكن لأنه أعجمي يمنع من الصبر ففرعون علم علم لأنه اسم إنسان لقب إنسان حاكم مصر يقال له فرعون وأصله أعجمي فيمنع من الصرف فالعلم الأعجمي يمنع من الصرف فرعون يمنع من الصرف من فرعون اذهب إلى إلى إيه؟ ده إيه؟ حرف إيه؟ حرف خفض إلى فرعون انه طغى مخفوض علامة خفضي الفتح لماذا؟ لأنه علم علم اسم على إنسان ثم هو اعجمي فهذا يمنع لوجود علتين عله معنويه وهي العالمية وعلة لفظيه وهي العجمه يعني من ناحيه اللفظ هو اعجمي كذلك العلم المختوم بالالف والنون كل علم مختوم بالالف والنون يمنع من الصرف يمنع من الصرف يعني عمران إذ قالت امراه عمران عمران مضاف إليه ولكن هنا مخفض علامة خفضه الفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف لما ممنوع لأنه عالم أعجمي لا عالم عربي لأن أصل عمران من العين والميم والراء وهذا الأصل موجود في كلمة في كلام العرب فقالوا عمر وعمر وعمر يعمر تعميرا وعامر ها فهذا موجود في كلامه فليس أعجميا ولكنه مختوم بألف ونون زائدتين فكل علم آخره ألف ونون زائدتان هذا يمنع من الصف عمران حسان عثمان عفان تقول عن عثمان ابن عفانا ها؟ عن عثمان وهكذا اذا العلم الاعجمي يمنع العلم المختوم بالالف والنون يمنع النوع الثالث العلم المركب تركيبا مزجيا يعني كان في الاصل كلمتين ثم امتزجت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة هذا يقول له مركب تركيبا مزجيا مثل بعل بك أو بني غاز أو معدي كرب هذا مركب من كلمتين امتزجتا فصارتا كلمة واحدة هذا يمنع من الصرف تقول بعل بك مدينة في الشام بدون تنوين وحضر موت مدينة في جنوب الجزيرة وذهبت إلى حضر موت مخفوض علامة خفضه الفاتحه نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف ما سبب منعه عالم مركب تركيبا مزجيا يبقى الأول إيه؟ العالم الأعجم الثاني العلم المختوم بألف ونون زائدتين الثالث العلم المركب تركيبا مزجيا تركيب مزجي نعم الرابع من الاعلام التي تمنع من الصرف العلم الذي على وزن الفعل يعني الفعل زاد المضارع منه يزيد زاد يزيد ها فلو سميت رجلا سميت ولدا باسم يزيد هذا وزن الفعل فتقول يزيد وليس يزيد بالتنوين يمنع من الصرف لانه على وزن الفعل على وزن الفعل تقول مثلا جبل يشكر في مصر في جبل في مصر اسمه جبل يشكر يشكر, يشكر وتقول ابن يعيش عالم النحوي المصري او عالم المصري النحوي ميت يا قرية قريه تابعه لمدغم ده هيمنع تركيب ها مشكله ميت يعيش عيش دي محتاجين نرجع للمعجم بقى هي تركيب اضافي ولا مسجي لأن ميت امتزجت معها فصارت كلمه واحده يعني اضافه ولا مزجي ثم يعيش ممنوع <تصفيق> طيب النوع الرابع العلم الذي على وزن الفعل على وزن الفعل وهذا كثير يا اهل يثرب ها يثرب فعل يثرب فعل مضارع ها وتقول أحمد أحمد يعني حمدة فإذا تحدثت عن نفسك تقول أنا تقوله أحمد الله أنا أحمد الله صباحا ومساء فأحمد هذا الاسم أصل فعل مضارع أصل فعل مضارع فكل علم على وزن الفعل يمنع من الصف كل علم على وزن الفعل يمنع من الصف الخنساء الشاعره المشهوره اسمها تماضر تماضر تفاعل هذا وزن الفعل فممنوع من الصرف يثرب ممنوع من الصرف وهكذا الخامس من الأعلام الممنوعة من الصرف العلم الذي على وزن فعل علم على وزن فعل مثل عمر كزع زفر هبل مضر وقسم كثم بن عباس اخو عبد الله نعم كل ذلك وجمع النحات الاسماء التي وردت في كلام العرب الاعلام التي على وزن فعل فبلغت أحد, أحد عشر علماء مضر وكزح وزفر وهبل وكثم وعمر إلى آخر فعلى العالم الذي على وزن فعل النحا قالوا كان الأصل فيه أنه على وزن غير فعل ثم عدل عن الوزن الأصلي إلى هذا الوزن يعني قالوا في عمر كان الأصل أنه عامر فعدلت العرب عن عامر فقالت عمر فعدلت عن فاعل إلى فعل هذا كلام النحا ولكن القاعدة أن كل علم على وزن فعل ممنوع من الصرف السادس والأخير من الأعلام العلم المؤنث بغير الألف العلم المؤنث بغير الألف لأن لان الاسم علم أو وصف أي كان بألف ممنوع بألف يمنع ولكن لعله ليس لعلتين إذا كان في آخر الاسم ألف فإنه ممنوع من الصرف العلة واحده هذه العلة وجود وجود الالف سواء كان علما أو وصفا أو اسما هو ممنوع من الصرف ولكن الذي يمنع لعلتين العلم المؤنث المختوم بغير ألف يعني لما نقول زكريا زكرياء بالمد ممنوع وزكرياء بالقص ممنوع هذا ممنوع لان اخره الف ولكن هذا سنرجئه الان انما الذي يمنع علم مؤنث كما نقول عائشه بغير الف اخره تاء وكذلك سعاد قال في نعم سعاد مؤنث لفظي يدل مؤنث معنوي لأنه يدل على أنثى ولكن لا علامة فيه فأذا معنوي غير لفظي قال صاحب اللي هو في القصة المعروف هذه البردة الفضعف دي بانت سعاد لم يقل بانت سعاد منعها من الصرف ليه؟ عالم مؤنث علم مؤنث يمنع من الصرف كذلك بكه للذي ببكته علم مؤنث علم على مكان وهو مؤنث آخره التاء للذي ببكته مخفوض بعد الباء علامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسر وتقول عن أم المؤمنين عائشة عائشة عن عائشة عن معاويه عن أبي هريرة عن أبي طلحة كل مخفوض علامة خفضه الفتحه لأنه ممنوع من الصرف سبب منعه أنه عالم مؤنث بغير الألف إذا الأعلام التي تمنع من الصرف ستة عالم أعجمي وعالم مختوم بالألف والنون وعالم مركب تركيبا مزجية وعالم على وزن الفعل وعلم على وزن فعل وعلم مؤنث بغير الألف والأوصاف التي تمنع من الصرف ثلاثة وصف بقى مش عالم صفة وليس على علما على ذات أو مكان لا وصف للذات أو للمكان الوصف المختوم بالألف والنون مثل عطشان ريان جوعان ضمآن تقول مررت برجل ضمآن جدا مررت برجل ضمآن ممنوع من الصرف لأنه مختوم بالالف والنون الزائدتين ألا يوشق رجل شبعان رجل شبعان مش شبعان رجل بالتنوين ينوى مصروف شبعان ممنوع من الصرف متكئ على اريكته رجل شبعان متكئ انظر لكلمه شبعان وقعت بين رجل منونه متكئ وشبعان بقى واخذ راحته ها امتلئ علما فبدا يطلع من الله المستعان فالوصف المختوم بالالف والنون يمنع كذلك الوصف الذي على وزن الفعل واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسنا باحسنا هذا وصف على وزن الفعل وكذلك الوصف الذي على وزن فعل وذلك في كلمة أخرى كما قال تعالى فعده من ايام اخرى من ايام اخرى وكذلك في كلمه جمعة جمعة جمع جمع جمع جمع وليس جمع جمعه لان جمع الجمعه جمعين بالتنوين من ترك ثلاث جمعين ها دون عذق من ودع ثلاث جمعين هنا الجمع ايه جمعة. جمعه هنا لا يمنع انما ينون انما ان كان جمعا لكلمه جمع تقول جمع تقول مثلا في مثال اكلت من ال جمع شياه اكلت من الشياه اكلت من شياه جمعاء يعني جمعاء من ديو من ديو من دي صح هذا المثال يغيب عن ذهن الان المثال المهم فهذه ثلاثه اوصاف تمنع الوصف الذي اخره الف ونون زائدتان والوصف الذي على وزن الفعل على وزن الفعل والوصف الذي على وزن فعل وكذلك في العدد فعال ومفعل فعال ومفعل مثنى وثلاثة ورباع هذا معدول عن اثنين اثنين فتقول مثنى وثلاثة ثلاثة تقول ثلاث فهذا يمنع من الصرف بقي ال الذي يمنع لعلة واحدة نذكره ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم حتى لا نطيب سبحانك اللهم احمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و جزاك الله محمد.